عن ابن عباس وفي ر و ا ي ة لمسلم ز ي ا د ة في آ خ ر الحديث وهي أ و محاها الله ولا يهلك على الله إ ل ا هالك وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث م ت ع د د ة فخرجا في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إ ذ ا أ ر ا د عبدي ان يعمل س ي ئ ة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ف إ ن عملها فاكتبوها بمثلها و إ ن تركها من أ ج ل ي فاكتبوها له حسنه ة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم ا فاكتبوها عملها فإن فاكتبوها بعشر له له حسنة سبعمائة أمثالها إلى سبعمائة ضعف وهذا لفظ البخاري وفي ر و ا ي ة لمسلم قال الله عز وجل إ ذ ا تحدث عبدي ب أ ن يعمل حسنه ة فأنا أ ك ت ب ا ما له لم يعمل حسنة فانا إ ذ عملها ف أ أ ك ت ب ه ا بعشر أ م ث ا له ا وإذا ت حسنه د ث بأن يعمل ي ئ ة ف أ ا أ غ ف ر ا له ما لم يعمل ه عملها ا فإذا فأنا أكتبها له بمثلها له و قالت رسول وسلم الله صلى الله عليه ل ا ق ا ل م ل ا ئ ك ة رب ذاك عبدك يريد أ ن يعمل س ي ئ ة وهو أ ب ص ر به قال ارقبوه ف إ ن عملها فاكتبوها له بمثلها و إ ن تركها فاكتبوها له ح س ن ة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 عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آ د م يضاعف ا ل ح س ن ة عشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف قال الله عز وجل إ ل ا الصيام ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أ ج ل ي وفي رواية بعد قوله بعد إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ض ا ف إ ل ى ما يشاء الله وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أزيد سيئة مثلها أو ومن أو الله عمل فله أمثالها عمل مثلها فجزاؤها من حسنة عشر أغفر وفيه أيضا عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم ب ح س ن ة فلم يعملها فعلم الله أ ن ه قد أ ش ع ر ه ا قلبه وحرص عليها كتبت له حسنه ة بسيئة واحدة حسنة نفقة ومن ومن ولم ومن ومن هم لم عملها عمل أمثالها كانت أنفق عليه له عليه له تكتب كتبت بعشر سبيل في ل ل تضاعف ا كانت له بسبعمائة ع ض فتضمنت وفي أحاديث المعنى م أخر ع د د ة ف ت هذه النصوص ك ت ا ب ة الحسنات والسيئات والهم بالحسنه و ا ل س ي ئ ة فهذه أ ر ب ع ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل عمل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى ضعف إلى أضعاف الحسنة أمثالها سبعمائة بعشر إلى إلى كثيرة ف م ض ا ع ف ة ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا لازم لكل الحسنات وقد دل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا و أ م ا ز ي ا د ة ا ل م ض ا ع ف ة على العشر لمن شاء الله أ ن يضاعف له فدل عليه قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم الذين سبيل الله ينفقون في كمثل سنابل حبة أنبتت سبع فدلت ي يضاعف يشاء كل سنبلة مئة حبة والله لمن والله واسع حبة مئة عليم ف هذه ا ل آ ي ة على أ ن ا ل ن ف ق ة في سبيل الله تضاعف ب س ب ع م ئ ة ضعف وفي صحيح مسلم عن أ ب ي مسعود قال جاء رجل ب ن ا ق ة م خ ط و م ة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم ا ل ق ي ا م ة س ب ع م ا ئ ة ن ا ق ة وفي المسند ب إ س ن ا د فيه نظر عن أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ن ف ق ن ف ق ة ف ا ض ل ة في سبيل الله ف ب س ب ع م ا ئ ة ومن أ ن ف ق على نفسه و أ ه ل ه أ و عاد مريضا ان ما زأذا ف ل ح س بعشر الصلاه ه سهل ا ابو داود من حديث سهل بن معاذ وخرج بن ابي النبي حديث من عن عن ى ل ل عليه وسلم قال إن الصلاة والصيام س ل م ق ان ل ل ل ا ا ة و ص والذكر يضاعف على ا ل ن ف ق ة في سبيل الله ب س ب ع م ا ئ ة ضعف وروى ابن ابي حاتم باسناده عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ر س ل ن ف ق ة في سبيل الله و أ ق ا م في بيته فله بكل درهم سبعمئه ا ة د ر م ومن غزى بنفسه في سبيل الله فله الف ل ه ل بكل ه درهم سبعمائة درهم ألف ثم تلا هذه الايه آ ي ة و ل ل ه ض ا يشاء ابن ع ف في لمن حبان ي وخرج ح ح ص من حديث عيسى بن المسيب عمر لما بن عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت حديث عيسى الآية قال هذه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 ف أ ن ز ل الله تعالى إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أ ب ي عثمان النهدي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسنة حسنة الله ليضاعف تلا ألفي ألف حسنة ثم تلا أبو هريرة أبو ثم وان تك ح س ن ة يضاعفها ويؤتي من لدنه أ ج ر ا عظيما وقال إ ذ ا قال الله أ ج ر ا عظيما فمن يقدر قدره وروي عن أ ب ي ه ر ي ر ة موقوفا وخرج ت ر م ذ ي من حديث ابن عمر مرفوعه من دخل السوق فقال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك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 إ ل ه ا واحدا أ ح د ا صمدا لم يتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أ ح د عشر مرات كتب الله له أ ر ب ع ي ن ألف ألف كل وفي حسنة الف س ن ن ا د ي ض ع وخرج الف ب بإسناد ر ا ن ي ي ض ع عن ابن عمر مرفوعا ابن من قال ب س ح ا ن ا ل ل ه كتب الله له ألف مئة حسنة, حسنة وقوله ر وعشرين ب ع ة حسنة و ألف في حديث ابي هريره الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدل على ان الصيام لا يعلم قدر مضاعفه ثوابه إلا وإنما الله عز وجل لأنه أفضل أنواع الصبر أنواع عز وقد روي ه من ذكرنا ا المعنى طائفة السلف من منهم عن ع ب و غ ي ه وقد ذ ك ر فيما سبق في شرح حديث من حسن س إ ل ان م المرء تركه ما لا تركه ي ع ي ه أن م ض ا ع ف ة الحسنات ز ي ا د ة على العشر تكون بحسب حسن ا ل إ س ل ا م كما جاء ذلك مصرحا ذلك وتكون جاء هريرة وغيره حديث ح به أبي ب في س ب ك م ا ل ا ل ل إ خ ا ص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه وذكرنا من حديث ابن عمر أ ن قوله من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا نزلت في ا ل أ ع ر ا ب و أ ن قوله وإن تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه أ ج ر ا عظيما نزلت في、المهاجرين. النوع م ه ا ج ر ي ا ل ن الثاني عمل السيئات فتكتب ا ل س ي ئ ة بمثلها من غير م ض ا ع ف ة كما قال تعالى ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها وهم لا يظلمون وقوله كتبت له سيئة واحدة إشارة إ ل ى أ ن ه ا غير م ض ا ع ف ة ما صرح به في حديث آ خ ر لكن ا ل س ي ئ ة تعظم أ ح ي ا ن ا ً بشرف الزمان أ و المكان كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى منها عدة عشر أربعة الشهور الله شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق يوم حرم في ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م قال علي بن أ ب ي ط ل ح ة عن ابن عباس في هذه ا ل آ ي ة فلا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م في كلهن ثم اختص من ذلك أ ر ب ع ة أ ش ه ر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أ ع ظ م والعمل الصالح و ا ل أ ج ر أ ع ظ م وقال قتاده ة في ذ ه اعظم ل آ ي ة ل ل م ا أن ل في الأشهر الحرم أعظم خ ط ي ئ ة ووزرا فيما سوى ذلك و إ ن كان الظلم في كل حال غير طائل ولكن الله تعالى يعظم من أ م ر ه ما يشاء تعالى ربنا وقد روي في حديثين مرفوعين أ ن السيئات تضاعف في رمضان ولكن إ س ن ا د ه م ا لا يصح وقال الله تعالى الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عمر الفسوق ما أ ص ي ب من معاصي الله صيدا كان أ و غيره وعنه قال الفسوق اتيان معاصي الله في الحرم وقال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم و ك اليم ن من جماعة ا ص ح ا ب ة ت ق و ن سكن ا ل ح ر خشية فيه ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن عباس منهم وعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ا ل خ ط ي ئ ة فيه أ ع ظ م وروي عن عمر بن الخطاب قال ل أ ن أ خ ط ئ سبعين خ ط ي ئ ة يعني بغير م ك ة أ ح ب إ ل ي من أ ن أ خ ط ئ خ ط ي ئ ة و ا ح د ة ب م ك ة وعن مجاهد قال تضاعف السيئات ب م ك ة كما تضاعف الحسنات وقال ابن جريج بلغني أ ن ا ل خ ط ي ئ ة ب م ك ة ب م ئ ة خ ط ي ئ ة والحسنه على نحو ذلك وقال إ س ح ا ق بن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب أن بأكثر من واحدة من من في شيء قال لا ما سمعنا إ ل ا ب م ك ة لتعظيم البلد ولو أ ن رجلا بعدن أ ب ي ن همه وقال إسحاق ا بن ر وقوله ي ه كما ا ل أحمد ق و ولو أ ن رجلا بعدن أ ب ي ن همه و قول مسعود وسنذكره وقد من فيما ابن إن شاء الله تعالى وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها شاء تضاعف بعد بشرف و ق و ة معرفته بالله وقربه منه ف إ ن من عصى السلطان على بساطه أ ع ظ م جرما ممن عصاه على بعد ولهذا توعد الله خاصه عباده على ا ل م ع ص ي ة ب م ض ا ع ف ة الجزاء و إ ن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى بعصمتهم من كما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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وكان علي بن الحسين يتاول في آل ال ن من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي ب لقربهم ي عليه عليه صلى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الله وسلم هاشم النوع الثالث الهم ن و ع الثالث ا ل بالحسنات فتكتب ح س ن ة ك ا م ل ة و إ ن لم يعملها كما في حديث ابن عباس وغيره وفي والظاهر وهو وفي فأنا النفس فاتك حديث أبي هريرة الذي عبدي يعمل حديث حديث خرين تحدث حسنة حسنة بالتحدث تقدم المراد بأن أكتبها أن بن خرجه له الهم كما إذا مسلم من هم ب ح س ن ة فلم يعملها فعلم الله أ ن ه قد أ ش ع ر ه ا قلبه وحرص عليها كتبت له ح س ن ة وهذا يدل على أ ن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم قال أبو الدرداء مجرد ثم من عزم تصميم تخطر غير تنفسخ أبو من أ ت ى فراشه وهو ينوي أ ن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وروي عنه مرفوعا وخرجه ب النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سعيد بن المسيب ن القطني معناه من عن عن ماج مرفوع المحفوظ الموقوف وسلم قال الدار عائشة الله وروي وروي عليه سعيد صلى حديث قال من هم بصلاه أ و صيام أ و حج أ و ع م ر ة أ و غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه ل الله تعالى ما نوى الملك أكتب لفلان كذا وكذا فيقول يا نواه قال كان العلماء فيقول لم يعمله فيقول إنه نواه قال زيد بن أسلم كان رجل يطوف على أكتب ربي بن يطوف إنه إنه زيد يقول من يدلني على عمل لا أ ز ا ل منه لله عاملا ف إ ن ي لا أ ح ب أ ن ت أ ت ي علي س ا ع ة من الليل والنهار إ ل ا و أ ن ا عامل لله تعالى فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل الخير تركته فهم قد وجدت أو حاجتك استطعت فترت ما فإذا ك فإن ف ع له ومتى اقترن بالنيه قول او سعي تاكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل كما روى ابو كبشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا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 ولا يعلم لله فيه حقا فهذا ب أ خ ب ث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أ ن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء خرجه الإمام أحمد والترمذي ماجة وهذا لفظه وابن ماجة وقد حمل قوله الإمام وابن حمل أحمد وقد فهما في ا ل أ ج ر سواء على استوائهما في أ ص ل أ ج ر العمل دون مضاعفته ف ا ل م ض ا ع ف ة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله ف إ ن ه م ا لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنه ولم يعملها عشر حسنات وهو خلاف النصوص كلها ويدل قوله على ذلك قوله تعالى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 الهم م ج ا د درجة و ن ه القاعدون من أهل الأعذار والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار النوع ا ا أهل عليهم أهل ل من من هم غير ر بالسيئات ع ه م ب ا ل من غير عمل لها ففي حديث ابن عباس أ ن ه ا تكتب له ح س ن ة ك ا م ل ة وكذلك في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وغيرهما أ ن ه ا تكتب ح س ن ة وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال إ ن م ا تركها من جراي يعني من أ ج ل ي وهذا يدل على أ ن المراد من قدر على ما هم به من ا ل م ع ص ي ة فتركه لله تعالى وهذا لا ريب فيه انه يكتب له بذلك ح س ن ة ل أ ن تركه ل ل م ع ص ي ة بهذا القصد عمل صالح ف أ م ا إ ن هم ب م ع ص ي ة ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أ و مراءاه لهم فقد قيل إ ن ه يعاقب على تركها بهذه النيه ة لأن تقديم خوف المخلوقين على ل ل تقديم خوف خوف ا محرم للمخلوقين الرياء وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم ف إ ذ ا اقترن به ترك ا ل م ع ص ي ة ل أ ج ل ه عوقب على هذا الترك وقد خرج أ ب و نعيم ب إ س ن ا د ضعيف عن ابن عباس قال يا صاحب الذنب لا ت أ م ن ا ل ن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أ ع ظ م من الذنب إ ذ ا عملته وذكر كلاما وقال كلاما وخوفك من الريح إ ذ ا حركت ستر بابك و أ ن ت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إ ل ي ك أ ع ظ م من الذنب إ ذ ا عملته ه لهم حصولها وقال الفضيل بن عياض كانوا يقولون والعمل وأما الفضيل عياض العمل للناس رياء لهم شرك وأما إن سعى في حصولها بما في بن إن ن سعى ترك شرك ك م أ ثم حال بينه وبين القدر فقد ذكر ج م ا ع ة أ ن ه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله تجاوز ل أ م ت ي عما حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تكلم به أ و تعمل ومن سعى في حصول ا ل م ع ص ي ة جهده ثم عجز عنها فقد عمل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 إ ذ ا تكلم بما هم به بلسانه أ ن ه يعاقب على الهم حينئذ لأنه قد عمل قد ب ج ويدل ا ر ه معصية وهو و التكلم باللسان ويدل على ذلك حديث الذي قال لو أ ن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان يعني الذي يعص الله في في الله ماله قال فهما في الوزر سواء ومن ا ل م ت أ خ ر ي ن من قال لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن ا ل م ع ص ي ة التي هم بها قولا محرما كالقذف و ا ل غ ي ب ة والكذب ف أ م ا ما كان متعلقها العمل بالجوارح فلا ي أ ث م بمجرد التكلم ما هم به وهذا قد يستدل به على حديث أبي هريرة المتقدم وإذا تحدث عبدي ب أ ن يعمل س ي ئ ة ف أ ن ا أ غ ف ر ه ا له ما لم يعملها ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعا بينه وبين قوله ما لم تكلم به أو تعمل مالا صريحا القائل بلسانه يدل على ذلك صريحا فإن قول القائل لو أن لي كبشة به أبي أو أن وحديث فإن لعملت فيه بالمعاصي كما عمل فلان ليس هو العمل ب ا ل م ع ص ي ة التي هم بها و إ ن م ا أ خ ب ر عما هم به فقط مما متعلقه ه له عنه إنفاق يكون في فالكلام فكيف معفوا المال المعاصي مال بالكلية وإيضا فالكلام بذلك محرم فكيف يكون معفوا عنه غير معاقب وليس بذلك ل محرم غير ي ع و أ م ا إ ذ ا انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصيه ة أم لا ذ ام على ق س ي يكون ن أن أحدهما ا لا ه م ب ل ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل م منه معفو ع يعقد عنه ص صاحبه ي يساكنه ة خاطرا خطر فهذا كرهه ونفر منه فهذا معفو عنه وهو كالوساوس ا ل ر د ي ئ ة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح ا ل إ ي م ا ن ولما نزل قوله تعالى و إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه فنزلت ا ل آ ي ة التي بعدها وفيها قوله ربنا به تحملنا لنا ولا ما لا طاقة لنا به فبينت أ ن ما لا ط ا ق ة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسخة ومرادهم أ ن هذه ا ل آ ي ة أ ز ا ل ت ا ل إ ي ه ا م ا ل و ا ق ع في النفوس من ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى وبينت ّ أ ن المراد بالايه آ ي ة ل ل العزائم المصمم ل أ و ى ع ا و م ث ل ه ذ ا كان السلف س ي م و ن نسخا ه ل ق س م العزائم ث ا ا ن ي ل المصمم ة التي ت ق عليها في ا ن ف و وتدوم و س س ا ا ا ك ن ه ص ح ب فهذا أ ي ض ا نوعان أ ح د ه م ا ما كان عملا مستقلا بنفسه من أ ع م ا ل القلوب كالشك في ا ل و ح د ا ن ي ة أ و ا ل ن ب و ة أ و البعث أ و غير ذلك من الكفر والنفاق أ و اعتقاد تكذيب ذلك فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا وقد روي عن ابن عباس أ ن ه حمل قوله تعالى و َ إ ِ ن ْ تبدوا ُُْ ما َ في ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ أ َ و ْ تخفوه ُُُْ يحاسبكم َُُِْ به ِِ الله َّ على مثل هذا وروي عنه حملها على كتمان الشهاده لقوله تعالى ومن ََْ يكتمها ََُْْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ آ ث ِ م ٌ قلبه َُُْ ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقه بالقلوب كمحبة مع ا الله وبغض ما يحبه الله والكبر ا يبغضه يحبه وبغض ل و ج ب و انه ل ل ح س وسوء د ا ظ بالمسلم موجب من مع ن غير أ قد روي عن سفيان أ ن ه قال في سوء الظن إ ذ ا لم يترتب عليه قول أ و فعل فهو معفو عنه وكذلك روي عن الحسن ن أنه قال في الحسد ولعل هذا محمول من ن هذا قولهما قال الحسد ما ا ا ولعل محمول على ل في يجد س إ ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع إ ل ا على ما يساكنه ويستروح إ ل ي ه ويعيد حديث نفسه به ويبديه والنوع القلوب الجوارح والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو الثاني ما أعمال كان أعمال كالزنا الخمر لم بل يكن من من العبد ذلك أصر إذا على إرادة ذلك والعزم عليه ذلك ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا المؤاخذة إرادة يظهر أثر فهذا في في به, به قال و ل ن مشهوران ل ل ع م ا ء أحدهما به يؤاخذ ق ل ابن المبارك ل س أ ت سفيان الثوري أ ي ؤ خ ذ العبد ب ا ل ه م ة فقال إ ذ ا كانت عزما أ و خ ذ ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أ ص ح ا ب ن ا وغيرهم واستدلوا له بنحو قوله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قُلُوبُكُمْ وبنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ث م ما حاك في صدرك وكرهت أ ن يطلع عليه الناس وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن أنفسها ساكنه الله تجاوز عما ما الخطرات وقالوا ما ساكنه العبد لأمتي لم تكلم تعمل على قلبه عليه به به حدثت أو وعقد فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفو ا عنه ومن هؤلاء من قال إ ن ه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم روي ذلك عن ع ا ئ ش ة مرفوعا وموقوفا وفي صحته نظر وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة القيامة الله عليه ولا يوم فيقفه يعفو عنه فتكون ثم وهذا مروي عن ابن عباس والربيع ا بن أ ن س وهو اختيار ا بن جرير واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى نص الشافعي وهو قول ابن حامد من أ ص ح ا ب ن ا عملا بالعمومات وروى العوفي عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول وفيه قول ثالث أ ن ه لا يؤاخذ بالهم ب ا ل م ع ص ي ة إ ل ا ب أ ن يهم بارتكابها في الحرم كما السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال ما من عبد يهم السدي الله قال روى عبد عبد بخطيئة عن عن بن فلم يعملها فتكتب عليه ولو هم بقتل إ ن س ا ن عند البيت وهو بعدن أ ب ي ا اذاقه الله من عذاب أ ل ي م و ق ر أ عبد الله ومن يرد فيه ب إ ل ح ا د بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره وقد رواه عن السدي ش ع ب ة وسفيان فرفعه ش ع ب ة وقال و ف ف ه س ي ن و ا ق قول و ل س ف ي الضحاك ن في وقفه و ق ا ا ل إ ن الرجل ليهم ب ا ل خ ط ي ئ ة ب م ك ة وهو ب أ ر ض أ خ ر ى فتكتب عليه ولم يعملها وقد تقدم عن أ ح م د و إ س ح ا ق ما يدل على مثل هذا القول وكذا حكاه القاضي أ ب و يعلى عن أ ح م د وروى أ ح م د في ر و ا ي ة المروذي حديث ابن مسعود هذا ثم ابن هذا قال أحمد يقول من يرد يقول فيه ب احمد بظلم قال أحمد لو أ ن رجلا بعدن أ ب ي ن هم بقتل رجل في الحرم هذا قول الله سبحانه تذقه من عذاب أليم هكذا قال ابن مسعود رحمه الله وقد رد بعضهم هذا عذاب قال ابن ما تقدم من المعاصي قول وقد تقدم مسعود أليم إلى من من رد الحرم ت متعلقها ي القلب وقال ل ا يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب ف ا ل ع ق و ب ة على ترك هذا الواجب وهذا لا يصح فإن من سبحانه حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه بأعظم ليست والعزم على م ع ص ي ة الله عزم على انتهاك محارمه ولكن لانتهاك و عزم على ذلك ق ص د ً ل ا ح ر م ة الحرم واستخفافا ً بحرمته فهذا كما لو عزم على فعل م ع ص ي ة لقصد الاستخفاف بحرمه ة الخالق عز وجل فيكفر بذلك وإنما ينتفي الكفر وجل بذلك عز ع فيكفر ينتفي ن إ ذ الخالق كان ا همه ب م لمجرد مع م ع عن ص قصد ي نيل ة ذهوله وغرض نفسه شهوته ف والاستخفاف ة الله بهيبته وبنظره ومتى اقترن العمل بالهم ف إ ن ه يعاقب عليه سواء أ ك ا ن الفعل متاخرا او متقدما فمن فعل محرما مرة ثم النية وإن سنين فعل عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية على هذه النية وإن لم ومعاقب إلا بعد سنين عديدة وبذلك فسر ابن متى فهو قدر يعد بعد عديدة مصر وبذلك هذه إلى فسر المبارك وغيره ا ل إ ص ر ا ر على ا ل م ع ص ي ة وبكل حال ف ا ل م ع ص ي ة إ ن م ا تكتب بمثلها من غير م ض ا ع ف ة فتكون ا ل ع ق و ب ة على ا ل م ع ص ي ة ولا ينضم إ ل ي ه ا الهم بها إ ذ لو ضم إ ل ى ا ل م ع ص ي ة الهم بها لعوقب على عمل ا ل م ع ص ي ة عقوبتين ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل ا ل ح س ن ة ف إ ن ه إ ذ ا عمل ه ا بعد الهم بها اثيب على ا ل ح س ن ة دون الهم بها ل أ ن ن ق و ل هذا ممنوع ف إ ن من عمل ح س ن ة كتبت له عشر أ م ث امثالها ل ل ه هذه ا ا فيجوز يكون أن أ بعض جزاء ل ل م ب ل والله أعلم وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم ح حديث س عباس ن ابن ة رواية في في أ و محاها الله يعني أ ن عمل ا ل س ي ئ ة إ م ا أ ن تكتب لعاملها س ي ئ ة و ا ح د ة أ و يمحوها الله بما شاء من الاسباب أ س ب ب كالتوبة ا ا ل و ت الحسنات غ ف ا ر وعمل وقد س ق ل ل على ك ا ما م تمحى ه الله السيئات اتق حيثما في شرح حديث أبي ذر الله حيثما كنت شرح ذر و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحوها وقوله بعد ذلك ولا يهلك على الله إ ل الا ه ا ك يعني بعد ه ذ الفضل العظيم ا ل ل من هالك و ر ح الحسنات م منه بمضاعفة ة الواسعة والتجاوز عن السيئات لا ل عن ه ي على على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات بيديه من وتجرأ ورغب عن الحسنات وأعرض عنها ولهذا ر غ ب عن ا ح س ن ن ا ت وأعرض ع ا و ل ه قال ابن مسعود ويل لمن غلب وحدانه عشراته وروى الكلبي عن أ ب ي صالح عن ابن عباس مرفوعا هلك من غلب واحده غلب الإمام والنسائي والترمذي من أحمد وأبو وعشرا وخرج داود من حديث عبد الله بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان ي لا يحصيهما رجل مسلم إ ل ا دخل ا ل ج ن ة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل تسبح الله في دبر كل صلاة عشرة وتحمده عشرة وتكبره عشرة قال فتلك خمسون باللسان دبر الله صلاة قال كل وألف في عشرة عشرة عشرة ومئة و خ م س م ا ئ ة في الميزان و إ ذ ا أ خ ذ ت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده م ئ ة فتلك م ئ ة باللسان و أ ل ف في الميزان ف أ ي ك م يعمل في اليوم و ا ل ل ي ل ة الفين وخمسمائه سيئه أ ن يعمل لله أ ل ف ح س ن ة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده م ئ ة م ر ة ف إ ن ه ا أ ل ف ح س ن ة ف إ ن ه لن يعمل إ ن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب ذلك عمل ويكون في وافرا يومه خير سوى من ما من